Bismillah, el-Rahman, el-Raheem, طَالِثِ مِمَّهِ تلك آيات الكتاب المبين لا علَك إن شأن نزل عليهم من الثماء آية فضل وتعناقهم لا خاضعين وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث لله كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسياتيموا أنباء مَا كَانُوا بِهِ يستزئون أهوان من عوين الأرض كما انبتنا فيها من كل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرائع وإذ ناد ربك موسى أن يتلقى من قومه قوم فرعون Aha, ittakod. Úgy mondtam: „Istenem, én is ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل نارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوا قال كلا فَأَذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّمَا أَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَاتِّقِ افْرَأَنَّ فَقُولَا إِنَّا وَصُولُ رَبِّنَا عَلَمِينَ أَنَّ الرَّسُلَ مَا أَنَا بَلِيْءٌ وادا الهم ربك فينا ونادوا وذا بستفينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك وفعلت فعلتك التي فعلت وانتم من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم ثواب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين 1-Watilk nirmatun te munnúha alaja an abbatt benni israeli 2-Quala fir'aonu wa ma rob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 وَأَنَا لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ قَالَ إِنَّ التَّقوَى اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ قال أو لو جئتك بشيء مبين قل فات به إن كنت من الرفضين. فألقي عطاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ عوله إن هذا لسائر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسعره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخوه وبأس في المدائن آشرين ياتوك بكل سحر عليم فجمع الثحوة لميقات يوم معلوم وقيل للناس ألا أنتم مجتمعون لعلنا نتبع الثحوة إن كانوا الغالبين Lamma zaaftaa wa tuqaaun firaaun ahinnala naajranin kunna nahu algalabin qaa lan wa inna kumoo فألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالا وإصجيا وقولوا بعزة فرعون لا نحن الغالبون فألقوا موسى عصره فإذا يتلقف ما يافكون فَأُنْقِذَ أَرْضُ سَاجِدِينَ وَآمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قُلْ آمَنْتُ بِهِ قَبْلَ أَنَا فَنَنْلَكُمْ ذا هو الذي علمكم استح فلا سوف تعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أضل لبنكم اجمعين قوانون ضعير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطاينا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى نسر بعباد يإنكم متابعون فأرسل في العون في المذائين آسرين إن هؤلاء إن قليلون وإنهم وَإِنَّهُمْ لَنَالَ غَائِضٌ وَإِنَّهُ لَجَمِيعٌ حَذِرٌ فَأَخْرَجَنَّهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُلُّ ذِنْ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وعرفنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصعب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما إي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فنفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم وعذفنا ثمنا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 ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبع إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصلاما فنظل لها آكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضررون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال دون أنتم وأباؤكم لقدمو فانهم أدبوني إلا رب العالمين الذي ونقي فهو يهدين وَالَّذِي هو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْعَمُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي رب أبلي بلي حكمه بالصالحين الحقني بالصانعين لي الثنا صدق في الاخرين وجعلني من ورثه جنة النعيم Warfirili, abia inna hukana minal moanli. Wallah turzini, joma juba asuna, joma layam faumadu, wallah banuna illa manata lua, salim. Wa aznifat al-jannah lil muttaqin wa A zat al-jaim lil qawin Alias komu ayantan Sirun Fakubekufi Omu al Raw na O, ők, akik azzal összefüggnek Allahnak, milyenek voltunk a világban, a világban, a világban, a világban, a فما لنا من الشافئين ولا صديق الحميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ لِلْمُرْسَلِينَ إِذْ قُولَ لَهُمُ أَخُومُ نُوحٌ لَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ نَمِينَ فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليم نجر إن جري إلا على رب آلمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنو من لك واتبعك لوزنون. O Alla wama ilmi bimakanu In Isabu إِلَّا Illa ala wabin outashru Wama Anabihwa Ridilmu Minina inana illa nazium. Allahu, le ilm tantihiyalu, na taqoona min al marjumin. Qal rabb in wa فأنجينا هو من مأه في البلك المشعون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عادن المرسلين إذ قال لهم أخوهم هودن لا تتقون أني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعوا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 انني اقرف عليكم عذاب يوم عظيم قوانو سواء علينا او اضت ام لم تكن من الواعظين انا ذاا الا قل قل وما نحن بمعذبين فَكَمْ ثَبُوتَ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرحيم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 إن جري إلا على ربنا نمين أتطركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل ونخل طلعها ضيمون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 Nem őt, min a múspárin, nem őt, ille bárók, mivel náfat, bájat, a وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَأْلُومٌ وَلَا تَمَثُوا هَا بِسُوءٍ فَيَاقُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوا هَذَا أَصْبَعُونَ inna fi thalika la ayatan wama kana aktharu hum mu'mineen wa in كذبت قرم اليطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم اليطن لا تتقون عندي لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليم ناجر إِنَ جَرِيَ إِلَّا أَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَاتُونَ الذُّكْرُونَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنَ أَذْوَاجِكُمْ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قال إن لم تانوا أطول تجونا من المخرجين قال إني لعملكم من القوالي ربي نجني وأهل من ما يعملون fántjainak, és a húgai, a jemainak, illetve a juzának a gubérinek, majd döbbentük a فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّمْلِكِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّاعِيُّ يَذَبَ أَطْخَابُ لَكَ الْمُرْثَىٰ لِنَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ نَ لا تَتَّقُونَ إِنِّي إِلَكُمْ رَثُونَ مِنْ فَاتَقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَفْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَذْرَرٍ إِنَّ جَرِيَ إِلَّا أَلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ أو فلكين ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالخصوص المستقيم ولا تبخسن فأشياءهم ولا تسوا في الأرض مفسدين وَاتَّقُوا الَّذِي تُلْذِقُونَ وَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّتَ اللِّوَالِي قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُصَحِّرِينَ وَمَا وَجَدْنَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَإِنَّ نَوَّمُكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ فأسقط علينا كثما من السماء كم من الصادقين قولا وَبِيَأَلَّمُوا بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ الْظُلْمَةِ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 وَإِنَّهُ لَتَعَالِيمُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَسْلَ بِهِ الرُّوحُ الْعَلِيمُ عَلَاقٌ بِكَ كَانَ تَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِثَانٍ عَوَابِ جُبِّ وَإِنَّهُ لَفِي الذِّكْرِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ آيَةٍ يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بَرِيئًا إِثْمًا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضٍ لَجَمِينًا فَقَوَوْا وَأَنَّهُمْ لَكَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كذلك سنكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يضرب الآذان لِمَفَيَاتِهُمْ فِيَاتِيَهُمْ بَغَتَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُونَ أَلْنَحْنُ مُفْرُونَ أفَبِعَذَابٍ لا يَستَجِنُونَ أَفَرَأيْتَ إِمَّا سنين هُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُعَدُّونَ ما, مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِلُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَذَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَمَا يستطيعون إنهم عن السمع لمأذولون فلا تدعوا مع الله إلهنا أخورا فتكون من المعذبين وأنزل عشيرتك نقوا بينا واخفض جناعك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عاصوك بقولن بريء من ما تأمنون فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقل بك في الثائدين إنه هو الثميع العليم هل نبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك نظيم إن يلقون الثمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغامون ألم تر أنهم في كل واد يجيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وفيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا ينقلبون